taqila قال اتخذوا امما ولا لقد جئتم شيئا اددا تكاد السماوات يتفطرن من لوهن يشقق الارض Ooh. Uh uh -oh. منهم من أحد أو تسمع لهم وَاخْمَنِي وَبْدَا وَنَسِي الْ مُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ لَمْ لَا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا اذدا يكاد ya babu tammin wa وكل بسم الله يقول <تصفيق> عليك القرآن لتشقيء إلا تكنت لم يخش التزيل من, من خلق الأرض I'm أروه كفاس يعلم ما يخاف. جِئْ لَكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى قُلْ هِيَ عَصَايَ وَمَا هِيَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ أنا الك بيمينك يا موسى قل هي عصا We're <trippi> Tabina bao <baufi> So, what? Oh. لا بسنسين نبين أهل مدينة ثم جاءت ردا قدو فلا بسنسين اهل أهل مدينة جهت على قدو ثم جهت على قدري يا موسى وصنعت لك لنفسي. إِتَّعَ لَ قَدَرِي يَا مُوسَى وَصْنَعْتُكَ لِنَفْسِي إِذْ هَبَّتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَاتَمَنِّ لا لا تخاف قول لا تخاف الرحمن الرحيم يا أيها الناس ضريب مثل فاستمعوا له الذين تدعون من دون الله لين يخلقوا ذبابا ولا وجد أو <تصفيق> وقدره ان الله هو لا لَمُمَا بَيْنَ أَيْدِيهمْ وَمَا خَلْفَهمْ وإلى الله Uh-oh وفعلوا الخيل لعلكم تسلقون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم لَدَاءَ بِكُمُ إِبْرَاهِيمُ وَسَمِعْتُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فهقيم الصلاة نعم المولى ونعم النصير فأقيم الصلاة ماولا ونعم نصير فنعم المولى ونعم النصير ودبلق المؤمنون. الذين هم عن اللهو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين Good. All right. Yeah, well, boy. Well. Well. النطفة علاقة فخلقنا العلاقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسون العظام لحما that. Mm -hmm. I'm oh, oh, oh.